و َ أ َ م َّ ا من َْ خفت ََْ موازينه ََُُ ف َ أ ُ م ُّ ه ُ هاويه َِ وما ََ أ َ د ْ ر َ ا ك َ ماهيه َِ نار ٌَ ح َ ا م ِ ي َ ة ٌ